تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن وَوعِيدََةِ وَعَدَائَِهُ فَلَم مَا تَبَيَنَ لَهُ أَنَّهُوعدُ لَِِّ تَذَر الرَّاءَ مِنْ إِن إِبَرَهِي مَ لَ